أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير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 إِنَ اللَّهَ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَفُّوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَوْشُون ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يسرون وما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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْنُو كُم أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَ إ قُللتَئكُم م بَوزُونَ مِ بَعْد مَوْوتِ ل يقولُولًا الذيذينَكَفَ إه ذَا إِلا صِحرم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 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأْمُسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَغْمًا أَبْعَدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ مَذَابَ السَّيِّئَاتِ عَنْ هُوَ لَفَرِحٌ فَقُورَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُحَاءُ إِلَيْكَ وضائق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 زِينا بِعِزِّ اللهِ وَأَن لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ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 فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتَمَوَّهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابٌ مُّوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ النَّارَ مَوْعِدُهُ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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبرونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء أَلَا ذٰلِكَ مَا كَانُوا يَسْتَعْجِلُونَ السَّمَاءَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِبُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هل يَسْتَويانِ مَثَل أَفَلَا تَذَكَّ وَلَقَضِ أَرسَ النَّانُوحَن إلَ قَوْمِهِ إِن لَكُم نَّذير مُبين أَللا تَعْبُدُ إِنَّ ال اللهَّ إِن أَخَافَلَيْكُمْ مَا ذَابَ يَوْمِنْ يَقُولُ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبَعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَانَكُمْ عَلَى إِلَّا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ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 إِنْ أَعْجِزُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَدَّتُّمْ فَلَا تَذَكَ وَلَا أَقولُُ لَكُمْ ييدِ خَزَاء إِ اللههِ وَلَا آلَمُ الغَيبَ وَلَا أَقُل إِ مَلَكُم وَلَا أَقُل لِنَّذينَ تَزْدَرِي آ يُنُكُمِْلَ يُؤتِييَهُ اللهَّهُ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 وَلَ إِ ماَا يَأتيكُمْ بِهَِّهُ إِ شَ أَمَا أَاتُمْ بموجِزين وَلَا يَ فَعْكُمْ نُصْح إ رَدُ أنن أن أَ وَلَا يَ فَعكُم نُصْح إ إن أَردَدُ أننْ أَمْ صَحَلَكُمْ إن كان الله يريد أن يضيكم هو ربكم وإليه ترجعون 110. أم يقولون افتراه 111. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون 112.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 وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالُوا ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّنَا غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ 117. يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين 118. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء 119. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ بِعَيْنِ مَاءٍ أَكْوَى وَيَا سماء قيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وان انت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح 119. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين 110. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر وترحمني أكن من القاسرين 118. قيل يا نوح اهبط بسلام عَلَيْكَ وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب آ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 قَالُوا يَا مَعْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا تَرَى كَبَطَ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِن 119. ويشهدوا الله واشهدوا أني بريء مما تشركون 110. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 111. إني توكلت على الله ربي وربكم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 وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَمَمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُمْ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ دَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْغَلِيظِ وَتِنكَعَد جَحَدوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَاصَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَضْبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا وَعَادٌ لِعَادٍ قَوْمِهِمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 117. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا لَفِي لفي شك مما تدعونا إليه مريب 118. قال يا قوم فَبَنََةٍ م رَّ وَآتَانِي منه رحمة فمن ينصرني مِنْ مُ رَحْمَةً فَمَ يصُوني مِن اللهَّهِ إِا صَيْطُ فَمَا تَزيدَُني غَيرَ تَخْسير وَيَا قَوْهَذِ قَت اللهَّلَكُمْ آيَتَ فَذَرُوهَا تَأكُل فيِي أَْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَّوهَا بِسُ فَذَرُوهَا تَأكُل فيِي أَرضِ اللَّهِ وَلَا تَمَّوهَا بِسُ في فَيَأْخُذَكُمْ ما ذاَابُ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 111. إن ربك هو القوي العزيز 112. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها 113. ألا إن ثمود كفروا ربهم. ألا بعدا لثمود. 119. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما 110. قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد 111. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرسِلْنَا إِلَى قَوْمِكَ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ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 اميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الروح وجاءت البشرى يجادلنا في قوم نوط ان ابراهيم لحليم اواهمني يا إبراهيم أعرف عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سير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 126. أليس منكم رجل رشيد 127. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد 128. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رتم شديد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 119. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود 110. مسومة عند ربك وما هي من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 ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفين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 قال يَا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أُخَالِفَكُمْ إلى مَا أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت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 وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبَ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ تَعَالَيْنَا بِعَزِيز قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ عَزَّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ رَاءَكُمْ ظَهْرِيَ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِل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 واخذت الذين ظلموا الصيحه واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدينا كما بعدت ثمن ولا قد ارسلنا موسى باياتنا وسلطانا مبينا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقُودُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَرَدَهُمْ إِلَّنَا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْعُودُ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 116. إن فِي ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجهور له الناس وذلك يوم مشهود 117. وما نؤخره إلا لأجل معدود.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 119. ما, يعبد ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوس 110. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 119. فاستقن كما أمرت وما تاب معك ولا تطروا إنه بما تعملون بصير 110. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا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 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ آمَنَ جِئْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كان ربك ليهلك القرى بظلم وأملها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ